محمد رحمكم الله وصلنا الى المدرج المدرج عندنا اليوم طيب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا فقها وعلم في الدين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا اذا وصلنا إلى المخالفة لثقات طيب بسم الله الرحمن الرحيم المخالفة لثقات إذا كان سبب الطعن في الراوي مخالفته للثقات وهو السبب السابع يعني من أسباب الطعن أو القرح في الحديث فينتج عن مخالفته للثقات خمسة أنواع من علوم الحديث وهي المدرج والمقلوب والمزيد في متصل الأسانيد والمطرب والمصحف فإن كانت المخالفه بتغيير سياق الإسناد أو بدمج موقوف بمرفوع فيسمى المدرجة بدمج يعني بإدخال الدمج الإدخال وإن كانت المخالفة بتقديم أو تأخير فيسمى المقلوب وإن كانت المخالفة بزيادة راول فيسمى المزيد في متصل الأسانيد وإن كانت المخالفة بإبدال راول لراوين أو بحصون التدافع في المتن ولا مرجحة فيسمى المطربة وإن كانت المخالقة بتغيير اللفظ مع بقاء السياق فيسمى المصحفة وإليك تفصيل البحث فيها على التوالي المدرج تعريفه لغة اسم مفعول من أدرجت الشيء في الشيء إذا أدخلته فيه وضمنته إياه ومنه قوله تعالى يولد الليل في النهار، تولد الليل في النهار، وتولد النهار في الليل. الإدراج بمعنى الإدراج وبمعنى الإدخال. إذا تقاربت المباني القاعدة تقاربت المعاني، إذا تقاربت المباني مباني الكلمة بحيث الحروف تقاربت المعاني. إذن الإدراج والإدخال. والادلاج والعلاج بمعنى المتقارب الصلاحا ما غير سياق إسناده أو أدخل في متنه ما ليس منه بلا فصل بلا فصل يعني من دون تنصيص من دون بيان بأن هذه الزيادة في المتن مثلا إنما زادها الزهري أو زادها أنس بن مالك أو غيرهما يعني من دون بيان ولا تفصيل وإنما تذكر أو تزاد هذه الزيادة في الحديث من دون نص ففي هذه الرواية الظاهر أنها من الحديث ثم يكتشف أنها أي هذه اللفظه ليست من هذا الحديث وإنما هي لفظة مدرجة لفظة مدرجة دخيلة في هذا الحديث اقسامه المدرج قسمان مدرج الاسناد ومدرج المتن مدرج الاسناد تعريفه هو ما غير سياق اسناده من صوره ان يسوق الراوي الاسناد فيعرض له عارض فيعرض معنى يطرى عليه طارئ او يحدث له شيء او يحدث له شيء فيقول كلاما من قبل نفسه فيظن بعض من سنعه ان ذلك الكلام هو متن ذلك الاسناد فيرويه عنه كذلك فيغير سياق الاسناد مثاله قصه ثابت بن موسى الزاهد في روايته من كثرت صلاته بالليل حسن وجهه بالنهار واصل القصة أن ثابت ابن موسى دخل على شريك ابن عبد الله القاضي وهو يملي ويقول حدثنا الأعمش عن أبي سفيان أبو سفيان هذا اسمه طلحة بن نافع طلحة ابن نافع عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وسكت طبعا حينما دخل عليه الضيف الذي هو ثابت ابن موسى وسكت اذا ليكتب المستملي المستملي هو الكاتب هو الكاتب الذي يكتب عن المملي سواء كان يعني عن طريق الكتابه او حتى المسمع للغير المسمع للغير يعني قديما اذا كان العدد كبيرا عدد العدد كبيرا بالنسبه للحضور فالمحدث كالبخاري مثلا لا يستطيع ان يسمع جميع الناس فيتخذ مستملا او اكثر من مستملي فيسمع الحديث عن البخاري طبعا فلان يقول مثلا البخاري حدثنا القعنري فهذا المستملي يقول حدثنا القعنبي ويرفع صوته ثم يقول الإمام البخاري قال حدثنا مالك أيضا يرفع صوته فيقول قال حدثنا مالك إذا كان العدد أكبر أحيانا يتخذ يعني عدد على حسب ما يحتاج إليه الحضور ثلاثة خمسة سبعة عشر إلى ما هنالك نعم إذن المستملي هو الذي إذا كان مسألة كتابة يكتب عن المملي عن المحدث يعني عن الشيخ وهو أيضا يقال له المسمع يقال له المسمع فلما نظر إذن شريك بن عبد الله القاضي الإمام المشهور فلما نظر إلى ثابت بن موسى الزاهد وقد دخل عليه وكان يصلي من الليل وكان من العباد المعروفين فوجد او راى في وجهه نورا وضياءا فعند ذلك قال من كثرت صلاته بالليل حسن وجهه بالنهار وجلس أو قعد أو امسك شريك عن التحديث وتسامر معه ثابت هذا فلما انتهت الجلسة ورجع ثابت إلى مكانه مثلا بعد أيام إذا هو يحدث بهذا الحديث عن شريق عن النبي صلى الله عليه وسلم يجعله مرفوعا يعني هذا حصل له من باب الوهم من باب الخطأ يعني وسهو وليس عن قصد وليس عن قصد وإلا هو رجل تقي صالح إذن وسكت ليكتب المستملي فلما نظر إلى ثابت قال من كثرت صلاته بالليل حسن وجهه بالنهار وقصد بذلك ثابتا لزهده وورعه يعني أيضا وصلاته بالليل فظن ثابت أنه متن ذلك الاسناد فكان يحدث به كذلك فكان يحدث به كذلك طبعا ما وصل ذلك إلى شريك وإلا لو وصل إلى شريك أو إلى أصحابي وخاصتي لكانوا نبهوه على ذلك مدرج المتن تعريفه ما أدخل في متنه ما ليس منه بلا فصل يعني من دون بيان من دون تنصيص على أن هذه الزيادة إنما هي من قبل احد الرواد سواء كان صحابيا او من دونه اقسامه ثلاثه وهي ان يكون الادراج في اول الحديث وهو قليل لكنه اكثر من وقوعه في وسطه ان يكون الادراج في وسط الحديث وهو اقرب لتخفيف الباء شباب خطا شبابه فرقهما عن شعبة عن محمد بن زياد عن ابي هريره قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اسبغ الوضوء ويل للعاقب من النار فقوله اسبغ الوضوء مدرج من كلام ابي هريره كما بين في روايه البخاري عن ادم عن شعبه عن محمد بن زياد عن ابي هريره قال أسبغوا الوضوء فإن أبا القاسم صلى الله عليه وسلم قال ويل للاعقاب من النار قال الخطيب وهما أبو قطن وشبابته في روايتهما له عن شعبة على ما سقناه وقد رواه الجم الغفير الجم يعني الجمع الغفير الكثير عنه كرواية آدم آدم هذا هو ابن أبي إياس آدم ابن أبي إياس العسقلاني هذا الحديث أخرجه البخاري برقم 165, 165. ومسلم برقم 242 للمراجعة من أراد المراجعة فالحقيقة هذا حديث واضح واضح أن أسبغوا إذن الوضوء إنما هو مدرج من كلام ابي هريره ينبه الناس على أهمية إسباغ الوضوء مثال للوقوع أو مثال, مثال لوقوع الإدراج في وسط الحديث حديث عائشة في بدء الوحي كان النبي صلى الله عليه وسلم يتحنث في غار حراء وهو التعبد الليلية ذوات العدد. فقوله وهو التعبد مدرج من كلام الزهري كما بينته رواية ثانية يعني كما بينته رواية ثانية. هذا الحديث عند البخاري برقم ثلاثة يعني في أول الصحيح برقم ثلاثة. مثال لوقوع الإدراج في آخر الحديث حديث أبي هريرة مرفوعا للعبد المملوك أجران والذي نفسي بيده لولا الجهاد في سبيل الله والحج وبر أمي لأحببت أن أموت وأنا مملوك فقوله والذي نفسي بيده إلى آخره من كلام أبي هريرة لأنه يستحيل أن يصدر ذلك منه صلى الله عليه وسلم لأنه لا يمكن أن يتمنى الرقة بأن يكون عدا يعني للغير ولأن أمه لم تكن موجودة حتى يبرها فهذا يناقض الواقع فعلم أن ذلك مدرج من كلام أبي هريرة دواعي الإدراج يعني ما يدعو للإدراج دواعي الإدراج يعني الأمر الذي يدعو للإدراج دواعي الإدراج متعددة أشهرها ما يلي بيان حكم شرعي استنباط حكم شرعي من الحديث قبل أن يتم الحديث شرح لفظ غريب في الحديث الحال الذي كان عليه الزهري فالتحلث الحقيقة لها اكثر من معنى هذه اللفظه لها اكثر من معنى فالحلث في الاصل في اصل لغة الاثم والذنب الحلث الاسم والزب والحلث في اليمين الخلف فيه إذن الحيط في اليمين الخلف في وتحنف هذا المعنى الثالث تعبض واعتزل الأصنام مثل تحنف بمعنى تحنف كيف يدرك الإدراج يدرك الإدراج بأمور منها ورود الحديث منفصلا في رواية أخرى التنصيص عليه من بعض الأئمة المطلعين إقرار الراوي نفسه أنه أذرج هذا الكلام استحالة كونه صلى الله عليه وسلم يقول ذلك كما في المثال الأخير عن أبي هريرة حكم الإدراج الإدراج حرام بإجماع العلماء من المحدثين والفقهاء وغيرهم، ويستثنى من ذلك ما كان لتفسير غريب. يعني اكتفى المؤلف بقوله لتفسير غريب، أو حتى لموعظة وتذكرة، أو حتى لموعظة وتذكرة. كما جاء في حديث خرجه الترمذي من حديث أبي زر، النبي صلى الله عليه وسلم قال فيه. لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولوكيتم كثيرا إلى آخره قال أوذر في آخره وددت أني شجرة تعضد وددت أني شجرة تعضد يعني تقطع يعني تقطع فذكر ذلك على سبيل شدة خوفه من الله سبحانه وتعالى ومن سلطانه وبأسه فاذا ليس يعني كما ذكر المؤلف او انه ما اراد بذلك يعني تخصيص ذلك إذن له اكثر من غرض او سبب الراوي الذي يدرج لفظه او عباره في الحديث لكن الاحسن ان تفصل وان تبين وان توضح هذه الزياده فانه اذن غير ممنوع ولذلك فعله الزهري وغيره من الائمه أشهر المصنفات في الفصل للوصل المدرج في النقل للخطيب البغدادي أحمد بن علي البغدادي الإمام المشهور تقريب المنهج بترتيب المدرج لابن حجر أحمد بن علي ابن حجر يتوافق مع الخطيب البغدادي في الاسم واسم الأب كلاهما أحمد بن علي نعم ابن حجر وهو تلخيصا لكتاب الخطيب وزيادة عليه المقلوب تعريفه لغة هو اسم مفعول من القلب وهو تحويل الشيء عن وجهه اصطلاحا اردال لفظ باخر في سند الحديث او متنه بتقديم او تأخير ونحوه اذا عندنا القلب يكون في السند ويكون في المتن فاذا أبدلنا رجلا برجل اخر فهذا يعد من باب القلب او قلبنا اسم الرجل تقديما وتاخيرا كما سياتي عمرو بن مره مره بن عمرو كعب بن مره مره بن كعب وما اشبه ذلك فهذا من باب القلب في السند او ان يقلب إسناد لمتنم أن يقنبا إسناد لمتنم كما سيأتي أيضا حماد النصيب أحد المتروكين أحد المتهمين بالكذب قام بقلبي إسناد لمتنم قام إذن بقلبي إسناد لمتنم لذلك أقسامه ينقسم المقلوب إلى قسمين رئيسيين هما مقلوب السند ومقلوب المثن مقلوب السند وهو ما وقع لإبدال في سنده وله صورتان أن يقدم الراوي ويؤخر في اسم أحد الضوات واسم أبيه كحديث مروي عن كعب ابن مرة فيرويه الراوي عن مرة ابن كعب أن يبدل الراوي شخصا بآخر أن يبدل إذن الراوي شخصا بآخر بقصد الإغراب كحديث مشهور عن سالم فيجعله الراوي النافع يعني هذا الحديث إنما هو عن سالم فهذا الراوي الضعيف يريد أن ينفرد عن غيره من الرواة أن ينفرد عما رواه مثلا الزهري أو غيره فياتيبي برجل يعني من طبقتي سالم الا وهو نافع فيروي الحديث من طريقه كي يقصده الناس كي يقصده الناس ويقولون عنده من الاساليد او من الاحاديث او من المتون ما ليس عند غيره وممن كان يفعل ذلك من الرواة حماد بن عمرو النصيبي ومثاله حديث رواه حماد النصيبي عن الامشي عن أبي صالح عن أبي هريرة مرفوعا إذا لقيتم المشركين في طريق فلا تبدأوهم بالسلام فهذا حديث مقلوب قلبه حماد فجعله عن الامشي وإنما هو معروف عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة هكذا أخرجه مسلم في صحيحه إذن هو المتن صحيح المتن صحيح لكن ليس من طريق حماد هذا وهو أحد المتروكين أو أحد المتهم المتهمين بالكذب وإنما الصحيح في هذا ما رواه مسلم وأنه من طريق إذن الأعمش عن سهيل ابن أبي صالح عن أبيه إذن التابعي, التابعي واحد سواء عن أبي هريرة في الحديث الأول وفي الحديث الثاني هو أبو صالح وإنما قام محمد هذا بإسقاط سهيل وأبيه بإسقاط سهيل وأبيه يعني المؤلف جعله من باب القلب والحقيقة هذا من باب التبليس هذا من باب التبليس أيضا نعم وهذا النوع من القلب هو الذي يطلق على راويه أنه يسرق الحديث مقلوب المتن وهو ما وقع الإبدال في متنه وله صورتان أيضا أن يقدم الراوي ويؤخر في بعض متن الحديث ومثال حديث أبي هريرة عند وسلم في السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله ففيه رجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم يمينه ما تنفق شماله هذا مما وقلبهم على بعض الرواة وإنما هو حتى لا تعلم شماله ما تنفقه يمينه رواه مسلم الحقيقة والطبراني مقلوبا رواه مسلم هذا الحديث والطبراني مقلوبا والعجيب أن الإمام مسلم ما ذكر على عادته طرقا أو ألفاظا أخرى عادة هو يذكر للحديث عدة أسانيد عرفنا أو عدة ألفاظ يأتي بهذا اللفظ وباللفظ اللفظ الآخر في هذا الحديث في هذا الحديث أتا بالسناد الذي يحفظه هكذا يحفظه عن الشيوخ الثقات موجود هذا الحديث من أراد أن يراجعه برقم ألف في صحيح مسلم إذا موجود في صحيح مسلم برقم ألف وواحد وثلاثين قال حدثني زهير بن حرب ومحمد بن المثنى جميعا عن يحيى ابن سعيد القطان نعم الى اخر السند والبخاري خرج هذا الحديث برقم ستمائة وستين برقم ستمائة وستين عن محمد بن بشار عن يحيى القطان يلتقي الإمام مسلم والبخاري في يحيى القطان يعني يلتقيان في يحيى القطان فالإمام مسلم ارتضى ما رواه زهير بن حرب ومحمد ابن المثنى الإمام البخاري طبعا اختار ما رواه عن محمد ابن بشار وعن غيره الحقيقة الإمام البخاري هذا الحديث له أكثر من وجه أو أكثر من طريق عنده بخلاف الإمام مسلم أن يجعل الراوي متن هذا الحديث على إسناد آخر ويجعل إسناده لمتن آخر وذلك بقصد الامتحان وغيره مثاله ما فعل أهل بغداد مع الإمام البخاري إذ له مئة حديث وسألوه عنها امتحانا لحفظه فرد على ما كانت عليه قبل القلب ولم يخطئ في واحد منها الأسباب الحاملة على القلب تختلف الأسباب التي تحمل بعض الرواة على القلب وهذه الأسباب هي قصد الإغراب ليضرب الناس في رواية حديثه والأخذ عنه قصد الامتحان والتأكد من حفظ المحدث وتمام ضبطه كما فعل أهل بغداد مع الإمام البخاري الوقوع في الخطأ والغلط من غير قصد كما وقع لثابت بن موسى الزاهد إذن الوقوع في الخطأ والغلط من غير قصد حكم القلب يختلف حكم القلب بحسب السبب الحامل عليه فإن كان القلب بقصد الإغرار فلا شك في أنه لا يجوز عرفنا معنى الإغراب أن يغرب على الناس قلنا بأنه عنده من الحديث من المتون أو الأسانيب ما ليس عند غيره ما ليس عند غيره طبعا هذا يفعله المتركون والمتهمون والضعفاء الهلكه لا يفعله أحد من أهل الصدق أو من أهل الثقة نعم إذن بقصد الإغراب يعني يغرب على التلاميذ في حديث أو في اسناد كما قلنا كي يقصد في أن يؤخذ عنه الحديث وإلا الناس حينما يعلموا بأن فلانا يروي حديثا يرويه مالك يرويه ابن أبي ذئب يرويه هؤلاء استقاط المشاهير فيأخذ هذه الحديث عن هؤلاء المشاهير فهو يوهمهم أنه عنده لهذا الحديث حتى نفس المتعب له طرق أخرى أو هذا المتن يزيد فيه يزيد في هذا المتن حتى من أجل الإغراف كما قلنا حتى لا يبقى بدون طلب وبدون تلاميذ فلا شك في أنه إذن لا يجوز لأن فيه تغييرا للحديث وهذا من عمل الوضاعين وإن كان بقصد الامتحان فهو جائز لتثبت من حفظ المحدث وأهليته وهذا بشرط ان يبين الصحيح قبل انتظار المجلس او ان يبين الصحيح قبل انتظار المجلس، وإن كان عن خطأ وسهو، فلا شك في أن فاعله معذور في خطاياه، لكن إذا كثر ذلك منه، فإنه يخل بضبطه ويجعله ضعيفا. حكم الحديث المقلوب، أما الحديث المقلوب فهو من أنواع الضعيف المردود، كما هو معدوم، وذلك لأنه مخالف لرواية الثقات. اشهر المصنفات فيه كتاب رافع الاغتياب في المقلوب من الاسماء والالقاب الخطيب البغدادي والظاهر من اسم الكتاب انه خاص بقسم المقلوب الواقع في السند فقط ما شاء الله الخطيب البغدادي ما يترك يعني نوعا من انواع الحديث الا ويؤلف فيه كتابا على الاقل كم الساعه الان؟ نقف هنا يعني طيب ان شاء الله نقف هنا اذا في عندنا اسئله واستفسارات سواء تتعلق بالاختبار والامتحان درس الاتي ان شاء الله الامتحان درس السابق في الفصل الاول الى اين كان الحسن لغيره لذاته ولغيره اكيد يعني الضعيف ما كان مقررا ناسخ الحديث كان في الفصل الاول او الثاني في الثاني لا ما هو الصحيح لغيره والحسن لغيره هذا الثاني يعني الفصل الثاني يعني طيب من هنا مطلوب ان شاء الله من الصحيح لغيره أهم الأبحاث إخواني مساعدكم للامتحان يعني مثلا المحكم ومختلف الحديث يعني أهم شيء اصطلاحا مثلا نعرف مثلا الناسخ والمنسوخ والمحكم والمعضل والمنقطع اصطلاحا لا لا نركز على اللغه نعم اصطلاحا مثال للمختلف مختلف الحديث امر هام ان نحفظ مثالا واحدا ان نحفظ مثالا حتى نفهم يعني الدرس حتى يفهم الدرس هذا واحد ناسخ الحديث ومنسوخه فقط الناسخ والمنسوخ مطلوب اللغه قيدوا ذلك فيه فائده ان شاء الله الناسخ والمنسوخ مطلوب لغه واصطلاحا يعني بما يعرف الناسخ مثلا ذكَّر مؤلف عدة يعني أسباب ما أمثله على الأقل قد يطلب منك أنت ارتياب مثال كحديث بريدة أو حديث جابر مثلا على الأقل أن تحفظ مثالاً الحريص الضعيف أهم شيء في في الحريص الضعيف أهم شيء في الحديث الضعيف هو حكم العمل به حكم العمل به بيح وطريقة روايته مهم كمان المعلق معلقات الصحيحين ايضا حكم معلقات الصحيحين هذا امر ضروري دائما بصغة الجسم بصغة التمريض بحث المعلق هام اخواني المرسل ايضا المرسل هام هذا البحث المرسل لغة واصطلاحاً المرسل لغة واصطلاحاً حكم المرسل يعني هو من نوع الصحيح أو الضعيف كذا في ثلاثة أقوال لأهل العلم ولو تحفظ يعني بإيجاز باختصار يعني المقابل المقابل لغة اصطلاحا نحفظ مثالاً مثال الذي ذكره المؤلف حكم المؤلف معروف أنه كل اقسام الانقطاع من قسم الضعيف أما قوله مثلاً اجتماعه مع بعض صور المعلق وهذه الأمور ما فيها فائدة إن شاء الله مضرورية الموق اصطلاحا أهم شيء المنقطع يعني وفيه طول ما فيه كبير فائدة معروف المنقطع أو اهم أهم شيء اصطلاحا ثم بحث المدلس الحديث المدلس الرجل مدلس والحديث مدلس نعم ولو نحفظ شيئا من التدليس معنى التدليس لغه معنى التدليس لغه تدليس بشكل عام يعني لغه قلنا نعم ولو نحفظ يعني بعض المعنى اللغوي اللغوي لا, لا هذا معروف هذه بديهيات يعني بقى دي هيات بالنسبه للاصطلح قلنا التعاريف لغتان مو كل الابحاث مطلوبه اهم الابحاث والتدليس حتى يعرف التدليس من اين ما حيث اللغه ثم بعد ذلك اصطلاحا اقسام التدليس الثلاثه تدليس الاستناد، تدليس الشيوخ، تدليس التسوية، وأن يكون يعني مفهوما لدى ال يعني الطالب أن يكون مفهوما أهم يعني زبدة البحث زبدة البحث إذا كان في طول زبدة البحث تليس إذا تدليس الاستناد، تليس الشيوخ، تدليس التسوية. الفرق بين الارسال الخفي وبين التدليس او الحديث المدلس مهم هذا ممكن يأتي كمان الاغراض الحاملة على التدليس يعني لا حتى لا نكثر عليكم اذكر ثلاثة مثلا ثلاثة اسباب ثلاثه اسباب تحمل الراوي على التدليس المرسل الخفي المرسل الخفي لغه اصطلاحا اصطلاحا هام هذا المرسل الخفي اصطلاحا مع المثال ربما ياتي كسؤال يعني لا الجلي معروف الاصلي ما في حاجه الحديث والموضوع. الموضوع الموضوع نغته واصطلاحا بما يعرفوا الحديث والموضوع ذكر المؤلف مثلا ستة أسباب يعني أو خمسة واحد اثنين ثلاثة أربعة ولو مثلا تحفظ سببين مثلا نعم دواعي الوضع مثلا الأغراض التي يعني تدفع الواضع إلى الوضع ذكر سبعة ثمانية نعم ستة تقريبا ولو نحفظ ثلاثة لا يشترط يعني فقط التعريفات هنا أو يعني مثلاً التقرب إلى الله تعالى مثلا انتصار المذهر طان في الإسلام التزلف إلى الحكام تكسب طلب الرزق قصد الشهرة أي الأبحاث موها حتى يعني ندخل فيها ونحفظها يعني كحروف وألفار مو مطلوقة وإنما التعداد فقط الاسباب الحاملة على الوضع أشهر المصنفات في كتب الموضوعات اشهر المصنفات في كتب الموضوعات الحديث المنكر الحديث المنكر نعم، وقال له تعريفان قال المؤلف من أهل العلم من يشترط فيه المخالفة معلومكم يقول في المنكر الضعيف يخالف المقبول الضعيف يروي حديثا يخالف فيه المقبول وبعضهم لم يشترط فيه المخالفة وإنما الانفراد الضعيف بحديث او باصل ليس له يعني شواهد ولا طرق فيسمى مثل هذا الحديث نعم يعد منكرا الفرق بين الشاذ والمنكر مهم أن نعرف ذلك الفرق بين الشاذ والمنكر نعم بحث المعلل عندنا الشاذ والمحفوظ اصطلاحا لغه واصطلاحا الشاذ مهمه الشاذ لغه واصطلاحا مثال <تصفيق> الشذوذ في السند ما رواه الترمذي والنسائي الى اخره يحفظ هذا المثال أو بسبب انه ساقط سياتي عندكم <طأس> خلاص مو مطلوب المعلل موجود قرانا يعني طيب <تصفيق> <م>. <تصفيق> <جيبشيك> <تصفيق> المعلل ما سهل <تصفيق> ما في اسهل منه <تصفيق> نعم معليش بل المعلل المعلل خلينا في الاصطلاح اصطلاحا تعريف العله ايضا ما هو الطريق الى معرفه المعلل اين تقع العله وفي عندنا عله قادحه وعله غير قادحه كابدال ثقه بثقه عله غير قادحه اشهر المصنفات في في عندنا العلل المتناهيه لابن الجوزي مؤلف ما ذكره العلل المتناهيه في الاحاديث الواهيه لابن الجوزي نعم كتاب عظيم جدا في بابه الحقيقة المدرج درسنا اليوم لغة واصطلاحا مثال هذا قصة ثابت من موسى الزاهد حديثنا أسلغ الوضوء وإلى للأعقاب من النار ايضا وحديث بدء الوحي كان يتحنث التحنث والتعبد وبحث المقلوب اختصار السند والمتن اختصار نعم والمقلوب الآن مع الانتباه لحديث الذي رواه مسلم قلنا خرجه مسلم وفيه قلب حتى لا تعلم يمينه ما تنفق شماله والصحيح حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه لأنه هذا الأصل لقرائل أخرى القرائل الأخرى تقول الإنفاق والدفع إنما يكون باليمين احاديث التيم كثيره يعني. هذا حديث موعم بن سباع. شاذ. ما يصرحون بأنه ضعيف لأنه ضعيف وإن كان عمليا يعني ترك العمل به يعني حكما هو ضعيف ولكن لا يطلقون ذلك لأن راويه من الثقات الأسباب الحامل على القلب. الإغرام، الامتحان، الخطأ خلاص هذا هو إن شاء الله أهم الأبحاث يعني أهم الأبحاث في لدينا سؤال؟ استفسار طيب بسم الله شار مع التوضيح لما يكون, المثال أخواني لما يكون المثال غير مطابق يعني أنتم قلتم ان المؤلف لما يأتي, أو يأتي بمثال مطابق يعني أنتم قلتم بالمثال الموجود في الكتاب أو في البحث وإن كان فيه ما فيه يعني قلتم بالمثال من الكتاب حتى لو من خارج الكتاب أتيتني مثال صحيح للمعلق مثلا أو للمرسل أو كذا مقبول إن شاء الله المهم أن يكون خاصة من خارج الكتاب أن يكون صحيحا هذا المثال أما من الكتاب ولو كان المؤلف كما ذكرنا أحياني نذكر أمثلة فيها يعني أخذ ورد فلا بأس إن شاء الله إذا كان من الكتاب الاصطلاحات التي فيها خلاف بين المتقدمين والمتأخرين امترت من التعريف على تعريف من وعر غالبا الذي رجحه أو اختاره المؤلف وقليل الحقيقة للتعريف أو الأبحاث اللي فيها أكثر من تعريف أو فيها اختلاف رأيت في بعض التصحيحات لأهل العلم لفظ حديث سنده مقارب سألت عن هذه اللفظة فقيل لي يا بين الضعيف والحسن تعرفنا نعم سنده مقارب نعم والحقيقة سنده مقارب يعني هو من نوع الحسن ولكن من الدرجة الدنيا للحسن من الدرجة الدنيا للحسن ذكر المؤلف أن الموضع يجتمع مع المعلق في صورة حذف راويين كذا مو مطلوب هذا فليجتمع مع المرسل في آخر الإسناد إذا حذف منه التابعي والصحابي نعم لا لأنه من أهل العلم عرف المرسل بأنه لا يتقيد برواية التابعي لا يتقيد لو كان من رواية التابع التابعي كم عدد الأحاديث الصحيحة والحسنة في عندنا بالمكرر وبدون المكرر بالمكرر سواء بالأسانيد أو حتى بالألفاظ وبدون المكرر المتون والله أعلم المقبولة الصحيحة والحسنة يعني بحدود الخمسة عشر ألف المتون من دون الأسانيد المكررة من دون الأسانيد مكررة يعني حديث أناس في بحث معين مثلا متعلق بالوضوء ولو له عشرة طرق على 12 أسانين نقول هذا حديث واحد المعنى واحد فبحدود خمسة عشر ألفا إلى عشرين ألفا والله تعالى أعلم ما الفرق بين المنقطع والمقطوع فرق كبير قلنا المنقطع يتعلق بالسند والاسانيد من متعلقات الاسانيد والمقطوع من متعلقات المتون والمقطوع هو ما كان من كلام التابعي ومن اهل العلم من لم يقيده بالتابعي قال ولو كان من كلام تابع التابعي كالإمام مالك من كبار اتباع التابعين او حتى كتابع تابعي صغير كعبد الله ابن المبارك في قوله الاسناد من الدين ولولا الاسناد لقال من شاء ما شاء ما معنى راوي مقبول ومجهول الحال الراوي المقبول حقيقة ابن حجر يقول عن الراوي المقبول غالبا عن الذي روى عنه اثنان روى عنه اثنان ووثقه احيانا من لا يحتج بتوثيقه ممن تساهل في التوثيق كابن حبان ففي كثير من يطلق عليه ابن حجر على هذا الرجل الذي روى عنه قلنا اثنان ووثقه ابن حبان او حتى لم يوثقه يقول عنه مقبول أما مجهول الحال الظاهر أنه تردد تردد من ابن حجر أو من غيره هو الحقيقة المقبول ومجهول الحال واحد المجهول الحال والمقبول واحد لكن الظاهر الاعتبارات ابن حجر جعل هذه الدرجة التي هي مقبول فوق مجهول الحال ولكن لا يقبل حديثه بمفرده لا يقبل حديثه مفردهم والله تعالى عالم الحمد لله رب العالمين